وَخَلَقَ مِنهَا زَوجَهَا وَبَسَّّ مِنْهُ مَارِدَلَ كَفِي غَ وَنِسَ وَتَّقُ اللهَّ الذي تَسَ أَلُونَ بِه وَالْأَحانَ إِ اللهَّ كََ عَلَثُم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 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ثَنكِحُوا مَا طَابَ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 فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤت السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيه فِيهَا وَرَزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْتُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَبَذُلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِن آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَّعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ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 وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارجقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا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 فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ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 يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن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 ويوصين بها أودين ولهن الربع مما تردتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن السمن مما تردتم مِمَّ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَتُهُ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ وَلَهُ اَخٌ او اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الثُّلُثُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ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 يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيمٌ وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَشَهِدُوا عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لهن نا سبيلا واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تبا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان الله نَمَت التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ فَمَا يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يتوب الله عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهَّهُ عَمًا حَكمَا وَلَسَةِ التَّوبَةُ للَِّذينَ يَعمللونَ السَّياتِ حََّ إذَا حَظَ أَ أحدَدَهُمَوَود حتىََّ إذَا حضر أحدهم الموت قال إن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 ثَأَجْرَهُمْ وَلَا تَعْذُلُوهُنَّ وَلَا تَعْذُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا, إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مَا كَانَ زَوْجُهُنَّ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَقْرًا قَارًا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَقْرًا قَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا آتَاهُكُمُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وكيف تأخذونه وقد أصدى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما مكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلفت إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَنَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ, وخالاتكم وَبَنَاتُ أَخِيكُمْ وَبَنَاتُ أُخْتِكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ امهااتكم اللاتي ارضعنكم وامهااتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهاات مهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُم وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ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 محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا دناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن ان الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم فمن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 وَناتٍ غَيْرَ وَمُثَافِ حاتُِ وَلَا مُتَّخِذَادِ أَقْدَ فَإذَا أُحص فَإِنأَتَينَ بِفاحِشَدٍِ فَعَلَيهِ فَعَلَيْهِ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العمت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم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 إِ تَبتَنِ بُوكَبَا إ غماتُ هَوونَ عَنهُكَفِّ الركُم سَي آكِكُم نُكَفِّ الركُم سَي آاتِكُم وَلَا تَفَمَم وَمَا سَبَقَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولكل ندع العلماء واليم مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعفوهن وهجروهن في المضاجع وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا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 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي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 والناس بالبغل ويتمون ما آتاهم الله من فطله وأعتبنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاءا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 مَا وَثَّقَهُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُؤْخِذُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ كَثِيرًا أَجْرًا عَظِيمًا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 رو على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لا مستم او لا مستم النساء فلم تجدوا ما ان مَمُوصِعًا طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوصِعًا طَيِّبًا فَمَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا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 وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصيناه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 وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعَ وَأَطَعْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَى لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَى وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِم فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مققدا لما معكم من قبل من قبل ان تمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم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 وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِسْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُغْلَبُونَ فَكِيلًا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 أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُقْتَلُونَ النَّاسَ سَفِيرًا أَمْ يَحْكُمُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ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 الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غيرها لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأمهار قالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن ان الله لا يقركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله يعلم ما يعيبكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والولي الامر منكم فإِن تَنَازَعةُم فيِي شَيْئِر فَوُُّهُ إلَ اللِ وَروَسُون فَوُُّهُ إلَواهِ وَروَسُول إِ كُنْ تُمْ تُ مِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْومآخِر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 أن يكفروا به وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما لله هو الى الرثو لرأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك خدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم مَجَاؤُكْ ثُمَّ جَاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مُرْسُولًا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ أَتَوْا وَسَأَهُم جَاءُكَ فَتَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فَاسْتَغْفِرْ لِلَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَرَسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شجر بينهم ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَى وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّ كَتَبَ لَعَلَّهُمْ أَن يَقْتُلُوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه, ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أمهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا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 فَأولائِكَمَعََّينَأََّلََو اللهَّ وَلَهِم مِنَنَّ بِينَ وَّّق مِنََّ بِينَ وَصِّ فينَ وَشوهَدَاء وحسن أولئك غفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْتَهُوا ثُمَّ يَرْثُبَاتٍ أَوْ فِي الرَّجْمِيعِ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُضْطَئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ لَكُمْ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي وَمَعَهُمْ فَافُوزوا فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْغَلُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يُغْلَبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عظيماً وَمَا لكُمْ ل تُ قاتِلُونَ فِي سَبِي للَِّانِ وَالْمُسْتَّافينَ مِنَ الرذَالِ وَنِّثَاءِ وَالنُّ إِذَانَِّذينَ يأَقلُ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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أو وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبَتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخْفَرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيدٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآكِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالَهُمْ إِلَّا قَوْمٌ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا وَأَرْسَلْنَاكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكِ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسل ماك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا بغزوا من عندك بيّة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن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 وَلَوْ غَدَتُّوهُ إِلَى الرُّسُلِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم, أو جاءوكم حصرت شدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم وَلَوْ شَ أَمَّْهُ لَسََّقَهُمْ عَلَكُمْ فَلَ قتَلُوكُمْ فَإِنْ يعَْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يقاتِلُوكُمْ وَأَلقَوْ لَْكُمْ مُسَّلَمَ فَناجَ عَلَ ماهُ لَكُمْ عَلَيهِم سَبِيلَ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 ايديهم فقتلوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم واولائكم جعل ما لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا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 يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا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 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيره للضرر والمجاهدون في سبيل الله لأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة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 ثَائِ وَالْوِلْدَانُ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَهُ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَتَهُ وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا فَأُولَئِكَ عَفَا اللَّهُ أن يعفو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غفورا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 ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ الله اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ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 فَلْتَقُمْ قَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وراء فَأَنْتَ فِي طَائِفَةٍ أُخْرَى لَمْ نُصَلِّ فَنُصَلِّ مَعَكَ وَالْبَأْسُ فِي طَائِفَةٍ أُخْرَى لَمْ نُصَلِّ فَنُصَلِّ مَعَكَ وَيَأْخُذُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَرْفُلُونَ عَن أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا دُونَا حَائِلٍ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ نَرْضَى ادْفَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكِرُوا اللَّهَ كَمَا أَمَرَكُمْ وَقُومُوا لَهُ فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي بَطْئِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِن إنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بينما ناس لتحكم بين الناس بما ارىك الله ولا تبغ للقايمين خصيما واستوفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان قوانا أذيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم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 يَجَادِلُ اللهَ عَنْهُمْ فَمَن يُجَادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَمْ أَوْ يُؤْلِمَنَّ النَّفْسَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ الله فَمَن يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَتَن أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا ثُمَّ يَرْمِيهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَ مِنْ شَيْءٍ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا قير في كثير وَمَا أَمْرُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُكْثِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ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 وَإِنْ يَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِلَاثًا وَإِنْ يدعون إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهِ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَسْرُوطًا وَلَا أُضِلُّ نَهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرُهُمْ فَلَا يَبَدَّلُ كُنَّا آذَانَ الأَنْعَامِ فَلَا يَبَدَّلُ ان الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد قسغ خسر خسرا مبينا يعدهم ويمننهم وما يعدهم الشيطان الا غرور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 ثاو وهو مؤمن فاولائك فاولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون مثيرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن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 نساء ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فَيَاتَمَى النِّسَاءُ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ نَوًا تَرْغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوا الْحُورَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِن رَّأَتْهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَصِّلُوا الْحُقُوقَ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 فَلا تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ فَتَذَرُوها كَالمُعَلَّقِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقُوا يُغْنِهِمُ اللَّهُ كلا مِن فَضْلِهِ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 أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعجلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن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 وَكِتابَابَِّذينَ الزَّلنَ عَ وَصُُولِهِ وَالكِتَابِنَّذ أَن زَلَ يِؤْي قَضل وَمَيْ يَكفُر بَِّهِ وَمَل إِكَتِه وَكُتُ بِه واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثُمَّ زادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَمْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُغْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا, بها, ويستهزأ بها فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ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 أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا قسلا يغاوون وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَا أُولَاءِ وَلَا إِلَى هَا أُولَاءَ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا فَاتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجَعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِيْنًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ الْنَارِ وَلَنْ تَجْدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ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 أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتبنا للكافرين عذابا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا مَا أُنزِلَ مِنْهُمْ أولئك, أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا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 أرنا الله جهرة فأخذتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا وَأَوْتَأْنَاهُمْ فَوْقَ الطُّورِ بِإِتَاقِهِمْ وَقُلْ مَا لَهُمُ دَخُولُ الْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ دَخُولُ الْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْتَوْا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غُلظ بَلْ قَدَّرَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَا النَّارَ يَمُهْدَانِ عَذَابًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ وَمَا قَتَلْمَا الْمَسِيحَ عِيْسَ بَنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, وما قتلوه وما صلبوه وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ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 وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِغِلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّاً عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٌ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبَضَّ وَمِنصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَآخَذُهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنَّ الَّذِينَ رَآهُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك فنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما وحَ <سؤال> <علا> <سؤال> <سؤال> إلَ جَم <كما> أَو حَن إلَ نُح وَ وََّ بينَ بَعد وَأَوْ حَنا إِلَ م علَ وَإحاق وَيعفُوبَ وَ الأسباق وَْأَسباقِ وَعسَ وَأَّ بَويون سوَهونَ وَسُلَم وَآتَنَ بَودَ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 كَتُمْ بَعدَوسُ وَكَانَ اللههُ عَزيزًا حَكِيمَا لكن اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَزَلَ إلَ أَنْ زَلَ بِعلمِه وَالْمَلَائِكَةُ يَشهَدُ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 يا ايها الناس قد جاءكم رسول بالحق يمر ربكم قد جاءكم رسول بالحق فآمنوا خير لكم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 إِن تَهُوَ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّ مَنْ الله إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقرقون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما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 فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ بِسَيِّدِهِمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَثَبْتٍ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي